يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبادهم وعصيهم, فإذا حبادهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلذنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أي ناء شد عذابه فِرْك عَلَى مَا جَاءَنا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرنا فَقَضَى مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا